والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزين أحسن الذي كانوا يعملون وغصينا الإنسان بوالديه حسنا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً مَّاتَكَ عَذَابَ اللَّهِ فَإِذَا فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً مَّاتَكَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرُ ربك لا يقول لا يقول انما كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم من الله الذين امنوا ولا المنافقين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 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبس فيهم ألف سنة إلا خلسين عاما فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون